يوم الخميس الرحمن الرحيم الله على النبي عليه وسلموا ربك اللهم ربي واسعدك اللهم لك محمد كما ما انت له فينكال لك الحمد, حمدًا كثيرًا خالدًا مع قلودك ولك الحمد الله منتهى له دونك ولك الحمد الحمد. جزاء لقائله لا رضاك ولكن الحمد الحمد لله أمد له دون مشيئتك أستغفر الله الله إلا إله إلا هو العمر قيور وأتوب إليه أستغفر الله استغفار جميع المستغفرين وعدد المفراد والمغفورين عدد أنفاسي فاسهم عدد فاسد خلاقي وعدد الحسنات من المخلوقات وعدد المخلوقين وعدد ما كان ويكون في الدنيا والآخرة وعدد أعماله وعدد عدله وفضله وضعاف ضعاف في في ذلك له ولوالدينا ولمشايخنا ولأحب ولأحبابنا من يلطف بنا ومن له حق علينا ومن الصالح الخير ولمنشي هذا الاستغفار ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا ذا الفضل والإحسان والعفل والمطلمن علينا بالغفران يا عنان يا منان يا رحمن يا الله لا إله إلا الله معدداً لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد النبات والشجر لا إله إلا الله عدد لبع العيون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الفقف الصور لا إله إلا الله من أجمع المملوء والجوي من الأراضين والسماوات، واللوعة والقلم والعرش والكرسي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 اللهم إنا جعلنا توحيدنا عندك وديعنا فلا تضيع وديعنا فإنا راجعون إلى جنابك يا حفيظ الذكر بالذكر حفظ ذكرنا لك عندك فإنك قلت قولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يا رحم الراحمين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 Allahü Aleyküm İbrahim, İnna ka hamidun majid. Allahum nasalli على محمد abdika ve resulika, kama على et ale İbrahim, kama barak ale Muhammadin, kama barak et ale اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان يتحرى صيام الاثنين والخميس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من آمن يوم الفتح الكائن يوم الخميس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما موزا جيش الخميس الله ومسل مسل مسلم لا نورك الأسد وسرك الأباء وحبيبك الأعلى صفيك الأذكى بسطة أهل العب وقبلة أهل الغرب روح شاهد المراكوتية وروح الأسرار القيومية ترجمان لزلي والعبد لسان الغايب الذي لا يحيط به أحد صورة العقيدة الفضانية أقيقة السورة المزينة الرحمنية الرحمانية سانع الله المختص بالعباره عن سر قابلية التهويل إمكانية المتلقي من منه أحمد من حامد منه احمد من حامد وحمدا عند ربه محمد الباطن والظاهر تفعيل التكميل الذاتي في مراتب قره غاية طرفي الثورة النبوية المتصلة بالأول نظراً وإمدادا بداية نقطة الانفعال الوجود إشادا وإسعادا أمين الله على سر الألوية المتنصى وحفظ وحفظه وحفيظه وحفيظه على غيب الله هودية المكتم فلا لا تدرك الأقول الكاملة منه إلا مقدار ما تقوم علينا به وجده الباهرة ولا تعرف المنفوس العرشية من حقيقته إلا ما يتعرف لهاب لوامع يمواره الزاهرة متهاهم من قبسينا أقد بدأوا ما؟ فوق عالم الطبيع نرمى الله قلب من سره وهي النور ولا تلام هو المتر الشفعي المحقق المحكوم بالجهل على كل من ادعى معرفة الله مجردة في نفس الأمر النفسه محمد الفرع العدثان الترعرع في نمائه بما يبت به كل عصل أبدي جني شجرة القدم خلاصة نسخة الوجود والعدم عبد الله والعبد الذي به كمال الكمال وعابد الله بالله لا حلول ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال الداعي لله على صراط مستقيم نبي الأنبياء ونمث الرسل عليه بالذات وعليهم منه أفضل الصلاة وأشرف التسليم يا الله يا رحمن يا رحيم الله سلم, سلم على جمال التجليات الإختصاصية وجلال التذليات الإصطفائية الباطن بك في غيابات العز الأكبر الظاهر أمرك في مشاهد مجد الأفخر عزيز الحضرة الصمدية وسلطان المملكة العادية عبدك من عاف أنت كما هو عبدك من عافك فتيس اسمائك وصفاتك مستوى تجلي عظمتك ورحمتك مع في جميع المخلوقات كما منك حل بنور قدرتك مقولته فرائدتك العليا. جهاراً سترئت عن كل عد من خلقك في باطنه لك أسراراً وفلقت بكل ممتي حصوصية المحمدية بإحار الجمع ومتعت منه بمعفرتك وجمالك وإعطابك القلب والبصر والسمع وأخرت مقامه تأخيراً بذاتياً كل عد وجعلته بحكم عديتك بترى العددين رائعة مزتك الخافق نسان عبادك الناطق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشيعته ووارثه وحزبه يا الله يا رحمن يا رحيم الله مصلي وسلم على دائرة الإحاطة الوضماء ومركز محيط الفلك الأسماء عبدك المختص من علومك بما لم تهي له عدم من عبادك سلطان ممالك لجزت بك في كافة بلادك بعديم ذلك الذي لا الذي تلاطمت برياء اتعمل الصمداني أمواجه قائد جيش الذي تسارعت بك إليك أفواجه خليفتك على كل على كافة خليقاتك أمينك على جميع ريتك نغايت المجد المجيد في ثناء عليه الاعتراف بالعزة عن اكتناه صفاته ونهاية البليغ المبالغ لا يصل إلى مبالغ لحمد على مكارمه وهباته سيدنا وسيد ملك عليه سيادة محمدك الذي استوجب من الحمد بك انك استاره و اراده وعلى, وعلى آله الكرام واصحابه الاطهار مبارك في الفخام الحمد لله الذي وسلام على عباده الذين استصفا وسلام على عباده الذين استصفا وسلام على عباده الذين استصفا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 صراط الذين نعمت عليه عليهم والمطوب عليهم والطالين ربنا أتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى خلاله من الأمبياء والمسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك بنير هدايتك أعظم وسر إرادتك المكنوني من نورك المتلزم مختارك منك قبل كل شيء من نورك المجرد بين مسالك بين مسالك اللقاء كنزك الذي لم يحيط به سواك وأشرف خلقك الذي يحب إرادتك كُوِّنت من نور أجرام الأفلاك وهياكل الأماك فضَّافَ به الطَّوَافُونَ عَلَى الأَرْشِ فاضِيماً وَتَكْرِيماً وَأَمَرْتَ نَبِيَ والسلام وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ بِقَوْلِكَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا أحترلكك لواء وقد وقدمته على صلاة في جيوش سلطانك الكوبة عزمك وأخذت له وأصفيارك من حق ميثاقك الأولى وقربته بك ومنك لك وجعلت عليه المعول ومتعته بجمالك في مظهره في مظهر التجلي وخصّصته بقاف قوسين ورّ بالدنوب والتدلّي وزجّيت به في نور ألوهيتك الأظمى وعرّفت به آدم حقائق الغروف والأسماء فما عرفك من عرفك إلا به وما وصل ما وصل إليك إلا من اتصل سببه خليفتك بمحصن الكرام على سائد مخلوقاتك سيد أهل أرضك وسماواتك خصيص حضرتك بخصائص نعمائك وفعلات آلائك أعظم منعوت أقسنت بعمره في كتابك وفضرته بما فصلت به من أسرار خطابك وفتحت به أقفال أبواب سابق من روتي والجلالة وختمت به دور دوائر مظاهر الرسالة ورفعت ذكره مع ذكرك وسيته بنسبة العبودية إليك فخطع يامريكا وشيدت به قوائما ئما عرشك المحوط يهتز بحيمه الزكان عرشك المحوط بحيطتك الكبرى ومن طفت ومن طقت به العز فمن طاقه بعزه اهال الدنيا والآخرة وألبسته من تغادقات جلالك أشرف علتي وتوجحته لتاج الكرامتك له والمحبة والكلة نبي الأنبياء والمسلمين والمبعوث بأمرك إلى الخلق يجمعين بحر فيرك التلاطمين أمبي أمواج الأسرار وسيف عزمك القاهر الحاسم يُعذب الكفر والبغي والإنكار. أحمدك المحمود لسان تكلمي. محمدك الحاشل العاقب المسمى بالراووف الرحيم. أسألك به وبالأسام الأول أتوسل إليك بك وأن تجيب لمن سأله أن تصلّي وتسلم عليه صلاة تليق بذاتك وذاته. ولئنك ادرى بمنزلته واعلم اصفاته عدد لا تدريكم حمينا وزياده على ما كان ويكون ويا أمره انبوه بالكاف والنون يقول للشيء كن فيكون وانتم تدري بمدده المحمدي مددا ويدرك به قبول توجهاتي واستأنس به في جميع جهاتي ويعمر بسوابغ نعمائه الأولى والأخرى وينطلق لساني مترجماً عن أسرار كلمة التوعيد وأتعلم من علمك الأقدس الوهبي أستغني به عن معلمي وأنت لحميد المجيب وتسكو من رآة سريرتي بنظر بنظرته المحمدية وأبه سورة ببصره بصيرة عقائق الأشاء الثابدة العلية يرقى بهم بهمته على معارج متارج كتب الكرام وأظفر بسره المخصوص بلعوغل مرام في المبدأ والخطام فإنك أنت السلام وملك السلام وإليك يعود السلام ربنا من ناب ما أنزلت الرسول فاكتبنا مع الشاهدين جعلنا اللهم مع الذين أنعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين جعلنا بنسلك في حركه والسكون وجعلنا من حزبك الذي وفقته لنفهم كتابك المجرون لندخل في عز قولك الا ان عز الله هم المفلحون الا ان الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إنا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بارص اليدين بالعطاء يا صاحب المواهب السرية صل وسلم على سيدنا محمد خير الراة سجية ووفر لنا يدان علاء في هذه العشية اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك عمين مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وتعيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوتر وكلمات ربنا التامات المباركات Subhanallah ve alhamdulillahi ilaha illallah ve Allahü Akbar. Vastagfirullah Aladziim. Ve tabarik وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما خلق الله وعدد ما هو خالق وزنات ما خلق الله وزنات ما هو خالق ومن أما هو خالق ومن أما خلق الله ومن أما هو خالق ومن أسماواته ومن أرضه ذلك وضع فذلك وعده خلقه ورضى نفسه وزنتها رشي ومنتهى رحمته وبدا كلماته حياته وببلغ الرضا حتى عدد ما هو وعدد ما هم ذاكرون فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة ساعة من الساعات وشم ونفس ولمحة وطرفة من الأزل إلى الأبد أبد البيان وآبد الآخرة وأكثر من ذلك لا تنقطع أولا ولا تنفذ أخرى اللهم صل وسلم Allahümme salli ala محمد ve ala ala Muhammedin kema salli'te ve barakta ala İbrahim ve ala ala İbrahim inneke hamidun najib Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve azvacihi ve derriyetihi ve ansarihi ve ve ve ve اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وخليلك وجليلك صلاة أرقابها مراقيا الإخلاص وأنال بها غاية الإختصاص وعلى آله مسلم تسليما عدد ما عرض به كتابك كل ما ذكرك الذاكور وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد شجرة العصل النورانية والمعطي القبضة الرحمانية، وأفطل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومعدن الأسرار إلهية ومعدن أسرار ربانية وخزائن العلوانية الصفائية صاحب القضة الأصليية والمحجة السعية والركبة العليية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه هوب إليه وصلبس مبارك عليه وعلى آله عدد ما خلقت ورزقت وامت إلى يوم تبعث من أفليت وسلمت سيما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صلي على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار مظهر الأنبار ومركز مدار الجلال أقطب فلك الجمال اللهم بسره إليك وبسيده إليك من خوفي وقل عفرة وفي حزني وحرسي وكلي وخذني إليك مني وزقني فنعني لا تجعلني مفتونا بنفسي معجوباً بجسدي واكشف لي عن كل سر مكتوم من اله وصحبه وسلم يا هل يا رب يا الله الله مصلي على سيدنا محمد الفاتح بما او لقا والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى حق قدره واقتداره العظيم اللهم على سيدنا محمد هذا ممن وحيه إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين سلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الله المصلي على محمد وعلى آله أه بيته كما صليت على إبراهيم إنك عميل مجيد Allah ve ﷺ onlarla. Allah ﷻ ﷻ bari k Allah Muhammed ve ahlı bethihi kama bari k İbrahim. İnan kahmin majib. Allah ﷻ ve l-müminin. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم جدد وجرد من صلواتك التامات تحياتك الزاكيات وتحياتك الزاكيات وروانك الأكبر الأتمل الأدوام الأكبر عبد لك في هذا العالم من يادم الذي جعلته لك ظلا ولحواجي خلقك قبلتان ومحلا اصطفيته لنفسك وأقلته بحجتك وأظهرته بصورتك واخترته مستوى لتجليك ومنزلا لتنفيذه أوامرك ونماهيك في أرضك وسماك وواصدة بين يديك أكنول آتيك وبلغ سلامي عبدك ورسولك النبي الأمي عبدك هذا إليه وبلغ سلام عبدك هذا إليه فعليه منه فعليه منك الآن عن عبدك أفضل الصلوات وشرف تسماتي وأسكن تحياتي لا ما ذكره بي ليذكرني عندك بما أنت علم أنه, أنه نافع لي عاجلاً مآجلاً على قدر معرفتك بهك ومكانته لديك لا على مقدار علمي ومنتهى فهمك بكل فضل جدير وعلى كل شيء قدير اللهم ادخلني في قلب الإنسان الكامل وحببني إليه صلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل بكل الصلوات من جميع أهل الأراطين وعلى السباوات في كل وقت رحيم اللهم اتقني في قلب الإنسان الكامل وعرفته بك ومكانته لديك لا على مقدار علمي ومنتهى فهمي إنك بكل فضل جدير وعلى كل شيء قدير الله منخبني في قلب الإنسان الكامل وحببني إليه وصلى الله ولا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِّم بكل صلواته من جميع للأراضين والسماوات في كل الآنات على سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله للتجليات وأصحابه ذب لهم من العاليات قدر, قدر كل درة ما في علمك قدر كل في ذرة ما في علمك من الموجودات والمعلومات صلاة الله عفة في كل نفس من فاسل وخلوقات وخدرة من خضرات قلوبهم ولحظات من اللحظات عدد ما ضربه مجموع ذلك كله في مثل أفراد الصلوات من الأولين والآخرين من أهل, الأراضي من أهل الأرض والسماء والعرش والكرسي والسرادقات من أول المخلوقين إلى يوم لا ينتهي من أيام الجنات مطهوبةً كل ذلك في مثل صلواتك التي صليت عليه بدوابك يا قاضي الهاجات ويا بجيب الدعوات ويا رافع الدرجات وكذلك التسليم من السميع العليم على هذا النبي الكريم المتعقق بخلق عظيم وأضعاف أضعاف أضعاف ذلك يا رحمن يا رعيم مقرونتين ببركة منك في كل وقت موعين فاجعلنا يا إلهي بجاهه من أحبائك المقربين الصديقين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمؤسلين والملائكة والمقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وعلينا معهم الأمة أجمعنا أمين والحمد لله رب العالمين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 نقطة دائرة الوجود، عيطة أفلاك مراق الشهود، ألف في ذات في الذات الساري سرها في كل درة حاء حياة العالم الذي كان ما بدأه وبقر وبقره مملكيك الذي لا يضاهى. ودال لدي موميتك التي لا, تنت... لا تتناها، لا تتناها. من أظهرته من حضرة عبفك، فكان منصة لتجليات ذاتك، وبرزته بك من نورك، كان براءة لجمالك الباهري في حضرة اسمائك وصفاتك، شمس الكمال المشرقي نورها لا جميع العوالم الذي كونت جميع المكونات فكل منها به قائم من أجلسته على بصاد بك وخصصته بأن كان افتاح رزالة عربك المحبوب الأعظم السر الظاهر كتم الواسطة بينك وبين عبادك والسلام الذي لا يرقى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله ينابيع الحقائق وأصحابه صابيح الهدا لكل خلاء صلاتك من كنائه مقبولاً بفضلك منا لديه طريق بداته وتغنى بها في أمان تجلياته ظهورها من غنى تقدسه İhya sıralana ve terqi bıha arvâgına ve terki bırakatı ha, aleyhâ Şayihîna ve Vâlidîna, Vâlinîna, Vâla İkhwanîna ve Müminîna ve Müslimîn, məqrûn təm səlah min kila yovüdidi. Vəlek alhamdu ألف هي ألف هي ألف هي ألف هي ألو في ألو ألو في ألو في ألو في, في, في, في, في, في صلاة وتسليم على السيد الأمين وآلّه وصحبه أجمعين ولحمّد لله رب العالمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعذاب حاجات إليك والسائلين يا رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بإعداد الرزق والمرزوق اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وأصحابه صلاة واسعة الأموال والرحمات واسعة الأموال والرحمات والبركات بقدر ما وهبته من الاتصاع لمجاليك جلالا وجمالا اللهم صل وصل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وشرفنا برؤيته وجهه على الدوام في كل حركة وسلون وكل يقضة ومنام وقيام وارضنا الأدابة عند ملاحظة شهوده وسائل حضراته محمدك يا رحمن الرائمين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 وال穆سليمين وال穆سليمين الثابتين أجره لديك وجزي محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا وسلّم عنا خيرا الله وصلّى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه صلاة وسلام تدفع بها عنا شر الشياطين من الإنس يا كافي الله وصلّى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه صلاة مفاضة منك عليه مقبولة منا لديه فترة بيها لنا يا حنان يا, يا منان اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزده من فضلك ما لا مزيد عليه لا إله إلّا إلى الله في لا إله إلّا إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد، نعبدك ونبيك ورسولك، نبي لميه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما. بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين بقدر ذاتك في كل وقت واحد. فثلاثة منها عبق من النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مشكات الشيعة الظهورات الذاتية أبداً دائماً بدوام كل الله abdesten daimen devam yarışiğet her ya Allah ya Allah ya Nur Allah mesci ve selam la siedna Muhammed ve ala alih ve achabi mirati icla ilavam yegniyatı elasbatiyeti ve sıfatiyeti ya Rabbi akil Allah mesci ve selam la siedna Muhammed ve ala ve لازلي شمس صباع الأبد صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لتمليك إكماله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وفعالي وعفالي تلصم الغيب الذي لم يطلع عليه أحد اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تجليات أنبارك الذي لا يدرك وطبير حقائق يسرارك الذي جل مرجعه أن يدرك يا خفي اللطف يا لطيف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصاح ما ظهر بالمسمى الاندماج ومحل تجلياتك وما ظهر ذاتك أمين وبظهيراتك من مِنْ كل مسور في الكافي النور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وَأَصْحَابِهِ واصحابه الظاهرين فيا واصحابه الظاهرين فيا واللخليقتي وغلافه وَالْبَاطِنِ فِي على والباطل في السر جه في السريات الباطني في كل وسلم سيدنا بادري لتقديسك وتوعيدك وسر تنزيهك وتفريدك آمين يا رب العالمين اللهم الله عليه وسلم على سيدنا الرحمد آله وأصحابه محجتك الواضحة في الجمع والفرق وحجتك الناتقة لسان الحق والخلق حبيبك الذي وبالمؤمنين رؤوف الرحيم الممدوح بأنك لعلى خلق عظيم اللهم صلح وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما يحيطان بجميع الصلوات والتسليمات كإحاطة علمك بجميع الكليات والجزئيات من المعلومات إنك عبيب مجيد إلهي كلما أذنبت ذم دعتني سابقة إنايتك إلى التوبة وكلما تجذبتني أزما قدرتك إلى المعاصي يدي. فلا التوبة تدولي فلا المعصية تنصرفي عني وما أدري ما أفعل بما وبما ذه أختملي خير النساب سابقة الحسد منك أو جابت لي حسن صني بك وأنت عند حسن ظني عبدي وحُمِم أنت عند حسن ظني عبدك بك وقد علمت أنك تغفر أنك تغفر الذنب فهب لي توبة منك وبك باقية حتى لا أعود إلى معاصيك واصرف أزمة الشهوات عني وابدئينتها من قلبي زينة الإيمان وقني من الظلم والبغي والعدماني يا, رحم يا, عليم يا, عليم يا رحمن يا رحيم يا حليم الله رب كل شيء وإله كل شيء ومفاطر كل شيء ومالك كل شيء وعالم بكل شيء والحاكم على كل شيء والقادر على كل شيء بقدرتك على كل شيء يغفر لي كل شيء وهبه كل شيء ولا تسألني عن شيء ولا تحاسبني شيء برحمتك يا رحم الراحمين اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا اللهم من رزقك الحلال الطيب الواسع المبارك ما تسول به وجوهنا عن التعرض لا عاد من خلقك وجعل اللهم اليه طريقا سهلا من غير عراب ولا نسب ولا تبعات ولا مدة وجنبنا اللهم الحرام حيث ما كان kana كان وعند من كان وكيف كان وحول بيننا وبين اهله واقبل عنا يديهم واصرف عنا قلوبهم عتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا ما تعب يا رب العالمين اللهم يسلك العافية ودوامها وثبات على المحبة والحسول إليك في كل وقت رحيم صلى الله ولا سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم اللهم صل على الذات المتلصم والغيب المتمتم دعوت الجمال ناسوت الإصال طلعة الحق كثوب الإنسان الأزال في نشر واللم يزل في قاب ناسوت الإصال الأقرب اللهم صل به من فيه عليه وسلم